الإنسان لا يظن أن رياع أبديته يتوقف على الخطايا الكثيرة فقط مثل القلق والزنة والتقليف والتركة وما إلى ذلك إنما ممكن خطايا اللسان تضيع الإنسان ممكن خطايا اللسان تضيع الإنسان والكتاب يقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، يعني ممكن الإنسان بكلامه يجلب الزينون على نفسه بل إن المسيح قال من قال لأخيه يا أحمق يكون يستحق نار جهنم إذا عبارة ممكن تضيع الإنسان حنانيا وسجيرة كتب على بصر الرسول الكلام الذي خرج من أخواتهم كان سببا في ثلاثهم في خطايا كثيرة ممكن تضيع الانسان بجسام ولذلك لما المسيح لامهو الكتب والفريسيون على ان تلاميذه لا يغسلون ايديهم هل لهم ما يدخل الشم لا ينجس الانسان لكن ما يخرج من الشم ينجس الانسان يعني الالفاظ التي تخرج من الفم ممكن تنجس الانسان تبا تقال فيه كلام بالنسبة للانسان يعتبر نجاسة ما يخرج من الفم ينجس الانسان ومن اللسان تخرج خطايا عديدة عديدة جدا يعني الخد خطيه من اللسان، الحلفان خطيه من اللسان، مس كثيرة في الناس وإدانة في الآخرين خطيه من اللسان، النكت الوحده والأذان الصغيرة خطايا من اللسان، الترياء على الآخرين والدحة عليهم. واقلال قدرهم وجرح شعور الناس خطايا لنا اللسان الفاظ الغغب والنرغزة والشتينة واللعنة كلها خطايا لنا اللسان السوق العالي والسوق الحاد خطايا ايضا من اللسان التجدير والفاظ الشكوك برضو خطايا من خطايا اللسان التعليم الخاطط التعليم الخاطط زي تعليم البدع والخطاقات واعقار الناس للتعليم خطايا من لسان ولذلك يبدأ معلمنا عقوب الاصحاف بقوله لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي عالمين اننا نأخذ زي لونة اعظم لاننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا التعالي على الناس وألفاظ الكبريات خطايا من خطايا اللسان في الحديث عن النفس طبعا الحديث عن النفس بالخير ومديح الذات والاستخار برضو خطايا من خطايا اللسان استر صراخ والكلام الكبير الذي يأخذ وقتا بلا فائدة هو خطية من خطايا اللسان حتى لو كان بايد مفوز غلطا ده زي واحد عنده ما كان بيدورها على فاضي، اهو اللسان قاعد يستغل على فاضي وما قالش ربنا ما خلقوش عشان كده كل دي اخطاء اللسان وتوبت اخطاء كثيرة جدا من الصعب ان احنا محطينا ولذلك ما لما يقوم بيقول اللي تند نار اي وقوج يحرك يضيع الانسان كله وغير كلمة كويتة تنقذ صاحبها وكلمة صعبة تضيعه حتى في الحياة مش في الابدية فقط الانسان اللي لسانه حلو و الفاظه ميضار وكلامه رقيق واسلوبه لطيف و عباراته منتقاه يعني ينقل كل ما قبل ما يقولها يوزنه وابنه قويسه قبل ما يقولها ذا ليس محطوب في الحياة ليس محطوب في الأبدية. ولهذا كان من احضاء اللسان ايضا ان الانسان يسرع بالكلام قبل ان يفكر وقبل ان يزن الكلام ولهذا يقول الرسول ليكن كل انسان مسترعا في الاجتماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب لان غضب الانسان لا يسمح الله مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب يعني يفكر قبل ما يتكلم ينظم الكلمة قبل ما يقولها ليه لأن الكلمة بعد ما قلتها وبعد ما خرجت من فمك ما بتقفشت ركاحها تاني هي تقالت وخلاص جايت تعتذر عنها جايت تقول اختي لكن تقالت تقالت وتحسبت عليك تحسبت عليك وجايت تعتذر عنها واحد يشتكرها لك بعد سنة وثلاثين وثلاثين يقول اه مزدل بيقول لقال كذا ماذا ما خرجت من بقك هتراكحها بواه الثاني عوزينها في الأول قبل ما تقولها من ضمن اخطاء الانسان ايضا اخطاء المسان اكشاء اصرار الناس اكشاء اصرار الناس سوء تتكلم عمل وفلان سوى وشوفه وكذا وبيقول شجا وبيعمل واتضيع طب ومين قال لك تعمل كثيرا في ناس يقعد الواحد معاهم مطمئن انه محلق مهما قال كلمة الكلمة دي مش ممكن تتقال فعلناها ما تسمعش فعلناها ايه ما تسمعش اللي قاعد حريف على كل كلمة يسمعها حريص على أسرار غيره لكن في واحد بيقول كل ما يسمعه لذلك الناس ما تضغنش إليه ليه؟ لأنه بيتكلم كتير وبيحكي كتير وبيقول كتير يكونوا الناس بيتكلموا ويفخش واحد من دول ويغمزر بعض كده بس وصدق في ده ما نتكلم شبك لأنه هياخد الكلام يحقين يقضي كلام يحقين يا مهيمة تاكل نتيجة الكلام وتوصيل الكلام من من ثم إلى عزم يريد ناس يدربوا نفسهم على عدم توصيل الكلام وعلى عدم نقل كل كلمة يسمعونها ويدربوا نفسهم على الحرص على أسراب الناس تسعة إنسان مش يوصل الكلام بس زي وصلوا بتحديث ويوصلوا بمفهومه هو الخاص بمفهومه هو الخاص يا ليك يقولوا زي ما هو زي الركوردر يعني الركوردر ربي بيوصل الكلام بس كمان زي ما هو لكن في إنسان محقرش الركوردر يعني. يأخذ الكلام ويظهن منه حاجة ومش يقول انا كمسة حاجة يقول اللي تهمه كأنه هو اللي العطف كأنه هو اللي سمع وبعدين تيجي اسمع ويقشت العيش انا مش مجهود الانسان الرزين يسمع اكثر مما يتكلم على رأيه واحد قال إلا الله خلق لك أذنين إثنين ولساناً واحدا لكي تسمع أكثر مما تتكلم والودان تقوم مفتوحين على طول واللسان عمله أسوار أسوار من السنان وأسوار من الشفتين وانت قاعد كده تلقى أسهرين مفتحين واللسان مفتحكم كل هذا لكي لا تتكلم كثيرا الخديث أرسني السؤال كثيرا ما تكلمت سندم وأمع عن سكوتي سما ندمت قبل ويانا إن كان يتكلم ويندم كل عمره يقول ما قلت ياريتني ما تكلمت حد تضيعني غير الكلام لذلك نرى الخديث داود النبي يقول ضع يا رب حافظا لسمي بابا حقينا للشفتيك باب حقينا وانت تفتح شفتيك يقول افتح يا رب شفتية فيمطل صمي بتسلحك بلاش انا اتكلم انت تفتح شفتين يعني هل تشعر انك انت لما بتتكلم بتكون مساقا من الله للكلام ام مساقا من اي رغبة في داخلك وهل الذي يشعك للسلام رغبة ربية ام رغبة خاطئة تحاول تأذي الأخطاء التي تقع فيها بلسانك وقاومها واحدة واحدة لكي لا تقع فيها مرة طوال صدقوني إن خطايا اللسان أذهل من جلها يمكن خطايا اللسان أذهل من خطايا الفكر يعني الواحد يقدر يحكم لسانه بسهولة وربما الحطم افكاره افعط وقايد يحكم افكاره وما يقدرش يحكم مشاعر قلبه ده اللي سان اتقل حاجة ان ما تبقس على حاجة السهلة تقترب صعبة مرة واحد من الاتتين كان راكب مع البيه ومسافر من شتى لشتى واتن رغبان قدرتك المعادي وكانوا عاقين يتكمنهم في خلالات كثيرة فأول مواصل للجير أنه عايز رئيس الجير أنه كيف وجدت هؤلاء الأخوة أنه هم كويسين ولكن أبوابهم ليس لها أبواب مسلوحة كثير. اللي يخش يأخذ زي معايز قال سليمان الحكيم تكثرة الكلام لا تخلو من معطي تكثرة الكلام لا تخلو من معطي الانسان اللي بيتكلم كتير انسان مكشوف مكشوف اللي ما بيكلمش كتير حد شعر الضوائج ده زي سرحة كتير خلع حصينا لكن اللي بيتكلم كتير بيكشف نفسه في الآية اي واحد يستنتج شخصيته واسراره واسرار غيره واسرار جرانه هو اللي هيعمله لسه في المستقبل ويحكي كل حال ايه هذا لما عهد يشد يتجاوز واحدة والوحدة خد يتجاوز واحد يخليهم يتكلموا علشان يقعد يتكلموا لان في الكلام تنتشر شخصية الواحد يباني عنه يبان معدنه بالكلام يتعرف شخصيته من كلامه لان الكتاب بيقول إيه بيقول لغتك تلترك لغتك تلترك يستطيع الواحد من كلامك يعرف شخصيتك ومن الألفاظ اللي انت بتستخدمها يعرف شخصيتك ومن طريقة عرضك للموضوعات وشرحك ليها ومدى اختيارك للألفاظ ومدى دكتك للتعبير يقتل يعرف شخصيتك الانسان اللي يتكلم بشجار هو الانسان مدقق مدقق انسان حريص، انسان يوزن الامور قبل ما يتطرف لهذا اشترثوا مما تقولون في واحد يقول كلمة الكلمة لك كلمة تتقل بالذهب الكلمة ايه تتأثل بتاك وفي واحد يتكلم كثيرا ولا يقول شيئا سوء اعجلش يقول ساعة يقول تعطي انه بعدان في داخل تتفكر تبقى ما قالش حاجة ما قالش حاجة مفيد يعني وفي واحد الكلمة اللي جرء اللي عن المعنى اللي جوجل واحدة تكليه بيقول لك سيد محاضر بيقول له انت انت حاضر خلاص باربتي بيقول لك لا لسه اشرق لك كمان وليس راح تقول له خلاص يا حبيب تشمت اللي انت عايز تقول له بيقول لك لسا كمان ده اشرح بغاية لما تبع عايز تسيق وتمشي بيقول لك انسان ده لتات زي اللي بيليده العليم دي يواضي يخبطه في الكتير هو بشكل هل أنت كلامك بمقدار؟ كلامك بمقدار؟ كلامك يكون غالي مش رخيص. كلامك يكون غالي مش رخيص. الناس يحبوا يستهوا كلب من سمك مش يسمعوك بحيث لما يزأو يقولك أيوا أيوا اختصر شوية. سأحضر بركس اللي بيقولك اختصر او ركز. معناها انك انت بتتكلم كلام رخيص. لسان الانسان ربنا وضعه فيه للفائدة يعني مش كل لسان غلط ولهذا قال الكتاب شفتات الصديق ينبوع حياة شفتات الصديق ينبوع حياة وقال سفر النحيب شفتاك يا عروس فاقترامي سحب وأدارن القديسون كان من الناس من أقاصي الأرض لكي يسمعوا منهم كلمة من سعر. وهذه الكلمة تقود حياتهم كلها. والمرشدون الروحيون كلماتهم لها قيمةها في إنسان تجلس إليه فتنسج تستفيد كلامه فيه حكمة وكلامه فيه معرفة وكلامه فيه معلومات جديدة. وكلامه فيه علم وكلامه فيه روح ولذلك كلامه له تأثير لكل إنسان طريق يقولك يخلانا واضنعا عقاله كلمتين كلمتين اللي يتمحهم يعقلوا يرد للإنسان عقله فيه إنسان كلامه فيه جرشات فيه توبيه فيه توعية في إنسان كلامه فيه نطق، في إنسان كلامه يبدو في لهجته الحب يبدو في لهجته الحب أو يبدو في لهجته الإخلاف أو يبدو في لهجته الأمانة فترى السامع يطمئني الى هذا الكلام في حق فيه حظ فيه اخيار فيه امان هناك انسان يتكلم هيبالغ في الكلام يبالغ في المعلومات المبالغة ايضا من اخطاء اللسان خطاء اللسان لانها تدل على ان الصدق غير متكامل تدل على ان الصدق غير متكامل فيما يقوله من يتكلم ولكن انسان اخر تشعر ان كلامه مؤذون مؤذون بدقة زي ميزان الصيدار إن زاد يضر وإن نقص صدور لازم المادة تكون بالضبط إن زاد الصدور وإن هلت صدور شخص يكلمك وربما تشك في كلامه وإن كان يكلمك وإن تموخن تماما إن كلامه كل صدق وكل إخلاف وكل حب وكل فائدة. ليه؟ لأن من الخبرات السادقة وجدت إنه شخص مدقق في الكلام ريت إحنا نكون بشتكيله نكون موضع ثقة من الجميع في كل ما نقول موضع ثقة من الجميع في كل ما نقول والناس بيختبروا اللغتاتهم شوية بشوية يبتدي يحكم على اللغتاته اذا كان كلامه يستحق السماع او لا يستحق إنسان يكلمك فيفرحت الكلام اللي بيقوله وانسان يكلمك عقل عليك قول يا ريتني ما قعدت مع فلان يا ريتني ما سمعت قال لي كلمتين راحل دماغك وضحك روح عند انسان اخر يقول لك كلمتين يعدل دماغك يعني هناك من يكلمك فيرضيك وهناك من يكلمك فيرضيك هناك إنسان يريح الآخرين بكلامه وهناك إنسان يبدل الآخرين بكلامه شخص <تصفيق> ينقل إليك خبرا متعبا في اسلوب سهل بسدريك يدخله هو نفسك كده وحده وحده وحده كده وفي واحد يجيب لك الكلام بطريقة شدعك في ناس كلامهم زي رجم الطوب كمان كلامهم زي رجم الطوب تلاقي كل خبطتك عورتك هنا الثانيين كلامهم كساس كلام حلو على الجديد كل ما يسلمك تقول له كمان حيث تسمع وأنت من أي نوع كلامك من أي نوع كلامك من أي نوع لسان الإنسان لسان الإنسان ليس مجرد عضو قائم بذاته إنما بيأخذ من مصادر أخرى بيأخذ من مصادر حقر يعني ايه الكتاب بيقول من فايد القلب يتكلم اللسان من فايد القلب يتكلم اللسان بيقول الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح بيخرج الصالحات والشريف من كنز قلبه الشريف بيخرج الشروف تقول لك لم في الكلام لكن قلبه صيب سأقول لك لا لو قلبه صيب فيصلع كلام صيب كلامك بيدل على قلبك كلامك بيدل على قلبك وخصوصا اذا كان إنسان مش محتلس وبيتكلم كده على طول هم يبين جوه قلبه ايه ويأهم الناس بيقدروا يستنتجوا قلوب الاخرين من قلبهم القرارة والكلمة دية تدل ودل, ودل ودل فإذا أردت أن يكون لسانك نقيا فليكن لك القلب النقي. القلب النقي ما يقدرش يطلع كلمة وش في ولو دبعته دك مش ممكن لأن حاله ما يتعرضوش أن يقول كلمة واش الذي يتكلم باستخدار اعرف ان الاستهتار كان موجودا في قلبه قبل ان يخرج الى لسانه هي كده واللي بيتكلم بكذب اعرف ان حب الكذب موجود في قلبه قبل ما يجي على لسانه واللي بيتكلم بغضب بنرفزه اعرف ان الغضب والنرفزه في قلبه قبل ما تيجي على لسانه لذلك اذا قلت لكم نقوا ألسنتكم انما اقول اولا نقوا قلوبكم لما قلبك يتقنضيش بس انا خلصوه يتقنضيش اول قلب وشان كده الكتاب يقول فوق كل تحفظ اشفظ قلبك لان منه مخارج الحياة يريد تجتمل قلبك لثانك تاني له مصدر اخر بيطلع منه الكلام ايه هو فكرك عقلك معلوماتك فراتك ذكائك كل هذا يبقى في كلامك كلامك بيجل على عقلك بالضبط على فكرك على معلوماتك على ذكائك ولهذا جناء نوعية القراءة التي يقراها جنسان لتنشي كلامه وفيه انتهى من ضمن اعضاؤه ان حتى يتكلم في اي حاجة يعني الرجل يفهم بكله يعني لو فتحت له مع الله الزره يتكلم في الزره ما فيش معنا ولو فتحت له موضوع صفن الفضاء يتكلم صفن الفضاء يعني مش الالكترونات يقول رأيه في الالكترونات هو راغب اي موضوع بس انت تفتح اي موضوع يخش معك فيه ويجلبك اي اجابة زي ما تطلع صحة ثلاثة من حاضر يتف وانسان ثاني لا يستكلمه سأقول له مثلا عن صفن الفضاء يقول لك اه اتفضل انا احب السماء احب السليد سأقول له تبقل لي رأيك في الموضوع الليان يقول لك بتهني انا ما دارستوش الموضوع لو دارست واقولك مثل هذا الانسان لو كلمك في موضوع صار في المعاشر لانه لما ما بيعرفش شيء ما بيكترش يوز يوز لفيه ناس واحد تعجل والتماشر شارع مؤكدين مش عارف الثقه تقول له اشتري على فين يقول لك اي اجابه هتمشي زي ما تطلع المهم انك يقول ما اعرفش ويضيع ويضيع أفكار سليمة بتكون كلماته سليمة حافظوا على أفكاركم في نائز على كلماتكم من أخطاء اللسان اتعاء العلم، اتعاء المعرفة تكلم الإنسان فيما يليق وفيما لا يليق. إذا كنت حريصا في كلامك مش كل موضوع تتكلم فيه مش اي موضوع يقترح عليه من ساندك بالذات لا شرط انك تكلمه في موضوع وانت ما لا شأن لك ولا تتدخل خالص ولا تعلق ولا تباني الموقف ما له يعني نفس دخله فيه لكن واحد يزرجرك لاجل موضوع وانت تخش فيه و وتتكلم سواء الموضوع يليق او لا يليق تعرفه او لا تعرفه بتتصنط او ما تفهم تسمعش في نفس النيلوا في بعض اخبار الناس في انه واحد يقعد معهم يقرر لهم بيقول لي الموضوع ده ايه و جاي ويصحى يتكلم و جاي يتعلمات تخص اشخاص في اخرين و لا يليق الكلام اطلاقا وهو يصدر يقول يقول يقول وتلاقي يقعد واحد من هؤلاء الضعفاء يطلع كل اللي عنده دائما اتأل نفسك هل يجوز ان اتكلم ام لا يجوز ومش هيت أبداً, ابدا انك تقول ومش هيت ابدا انك تقول انا حاسس ما بقدر اتكلم في الموضوع ومش عايز ابدا انك تقول لنفسك معلش اعتذرين من السؤال هي ما عادش يتفهم لكن كل واحد يكلمك لازم ترد ولازم تقول ولازم تتجاوب كلام ده بيصحش الكلام ده بيصحش ايش ما ينبغي ان تقول وما لا ينبغي إن لم تكن حريصاً على نفسك كن حريصاً على غيرك زي امرأة تقول كل أسرار جد تقولي أسرار كنتي لكن أسرار الزك تقولي كنتي بي. مش كل حاجة تتأكد في مثل بيقول ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال يكتب ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال يكتب الانسان الحكيم الحكمة ايضا تظهر في كلماته يتكلم بحكمة يتكلم بحكمة امثلت السلام بحكمة موجودة كتير جدا في كتب المقدس بعضها حكمة طبيعية وبعضها حكمة في الخبرة وبعضها حكمة من الروح القدس لأن الروح القدس يعطي حكمة أنا أقول لكم من مصادر اللسان القلب ومن مصادر اللسان العقل والمعرفة أقول أيضا ان من مصادر اللسان الروح القدس للشخص الروحاني لأن المسيح بيقول لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم في ناس روحيين يقول لك لا اقول الا الكلمة التي يضعها الله في فمي وقيل عن الروح القدس الناطق في الانبياء روح ربنا ينطق على لسانه لهذا ان تسبيعي عند اتبع تراثك وتطلب منه ارشاد وتصلي وتقول يا رب اتي لو كلمة إللي والهال يا رب اتي لو الكلمة إللي والهال وطيب أهل الاعتراف اللي يصلي عشان ربنا يعلم الكلام اللي يقوله من يقول يا رب الكلام اللي إذا كأن الصلاخ أيضا من مصادر المسان إذا كنت إنسان صلاخ وناجح في صلواتك ربنا هيسيك الكلام الكويت اللي انت توف. على اجل الحالات النقطة الاخيرة التي اريد ان اقولها لكم سئلة الخديث بارسنوفيوس مرة ايهما تفضل الكلام عن الصمت فقال الكلام من اجل الله جيد والصمت من اجل الله جيد فإذا تكلم ليكن كلامك من أجل الله وليكن كلامك للبنيان وليكن كلامك للفائدة الروحية ولتكن لك كلمة التذيئة للآخرين وكلمة العزاء للآخرين وكلمة المدية للآخرين وكلمة المنشعة للآخرين وليكن كل إنسان يستمع إليك يستفيد من كلامك ويشعر أن لقاءه بك كان بركة لنفسه وإنه انتشع منه كثير. إن لم ترتفع أن تنفع الناس بكلامك فعلى الأقل لا تضرهم بكلامك أو ما تدوشرو مش الكلام يعني جايت ما تضرؤ مش اليك انت أو ما تضيعش وقتهم بكلامك وفي واحد قبلك بلا لعه معاد ويصب عليك وهات كلام كلام كلام انت مشغول مش مشغول ما مش مش يهموش معاك ناس ما معكش ما يهموش عندك كلام زي في البيت بيذكروا ما يهموش بذحتك تحتمل ما يهموش معاك معاك ما يهموش هات يا كلام هنا واسهل الزيارات بتاعتكم بتكون مفيدة ولا مضرة واحد يزور واحد يقعد عشر بعتين ثلاثة يضيع وقته دا يرضى ربنا لهذا قال الكتاب لتكن قدمك عزيزة في بيت جارك احسن يزهر منك ونصيحة لكم اذا زرتم بعضكم البعض خلق لكم من أيام الامتحانات وأيام المذكرة وأيام الصحة وظروف البيت إلى أحد إلى أحد والله الذي أعطانا اللسان منحة منه فليعطنا أيضا أن تكون ألف كلها بركة صنف بالجسدية والصلوات وبالمنصعة والروحانية ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أني.